اعوذ بالله من, من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا قُلْ سِيمُ مَيُومِلْ خِيَامَهْ وَلَا أَقْسِمُ مِنَ نَفْسٍ لَّوْ ذِ بُولِ لِ نَسَامُ أَمَّنَ z uh... خسف القمر وجميع الشمس والقمر يقول إلى ربك يومئذ المستقر ينبه بل الإنسان على نفسه بصير بل الإنسان على نفسه بصير لیک بینی لسان کل تاجل I need that. مُونَ <تحبون> اللَّذِي <العاجلة> لَا تَوَتَّذُرُونَ لَخِيرَةُ وُجُوهِي يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ باسرة تظن أن يسعى بها فاقرة وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ إِلَى رَبِّكَ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى يحسب الإنسان أن يترك سودا ألم يكون ويحسب الإنسان أن يترك صدى ألم يكون کان علاقة فخلق فسوى فاجعل منه الزوجين الذكار ودنسا أليس ذلك ب قادر على أن يحيي الموتى